وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْءٌ التَّخَذَهُ زُوَّ أُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِن وَرَأِيْهِمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْمِي عَنْهُمْ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 من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم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 ناس وهدوء ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محياتهم ومماتهم ساء يحكمون، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون 119. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا تُوبُوا آذَائَنَا إِن كنتم صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ ما يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يوم إذ يخسر المبطلون وَتَرَى كل أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ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 وقيل اليوم منساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأن